م السَّبيل على الذيينَ يستَأزونكَ وَهُم أَغْني رَض بِأَ يكُ مَخَوالِف وَوطَبَ اللهَّ على قُلوبِهِمْ وَوطَبَ اللهَّ على قُلوبِهِم فَهُم لا يَعلمُون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 إن مُجَزَ أَن بِمَا كانَوا يَكْسبون يَحْلِفُونَ لَكُمْ لتَرضم عَنهُم فَإِن تَرضُمْ عَنهُم فَإِن اللهَّ فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله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 والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سَيُؤَدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَهْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدٌّ عَلَى النِّفَاقِ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 لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه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 خير ان من اسس بنيانه على شفا جرف ها على شفا جرف ها فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الضالين